فقلت بلغ بي ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنتي وذكر الحديث متفق عليه وعن القاسم بن محمد قال قالت عائشه رضي الله عنها وراسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل انا وراسا وذكر الحديث رواه البخاري